وَإِنْ يَخْذُوْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَلْصِرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَيْضًا يَغْلُ وَمَن يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَو لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُم أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح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 فالقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليانا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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم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 ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وَلِلَّهِ ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فأمنا.